أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساق الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض من هذا والجبال Altyazı M.K. وَنَايْنَ فَوْقَكُمْ قُمْ قُمْ Altyazı Vatan mati O kudret hattı İn ajan ana kanat إلا <تصفيق> خمن وكتبوا بآياتنا كذاب وكل شيء أحصيناه إن ال certainty نفاذة هذا. لا يسمعون فيها لغو ولا كلاما. qu'on